وَما خَلَقُ نَتمَا أَوَلأَبضَّ وَمَا بَينَهُ مَا بطلَ وَما خلَق نَم أَولك أط وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ لَّيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاصِرِينَ أَمْ نَدْعُو الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَنَدْعُو الَّذِينَ آمنوا أم نجعل لمتقينة الفدار أم نجعل لمتقينة الفدار داب أنزلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب داب إليك يتكذر آياته وليتذكره بألباب ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبر, نعم العبر إنه أواب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشيس صافنات الجياب إذ عرض عليه بالعشيس صافنات الجياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رب ضيعهاتتوارت بالحجاب هؤلاء اني اذهب طول الغين عن ذكر بالحجاب غضوها علي غضوها علي وطاف اقامه عندي سوق والاعماق فقد ضمت عندي سوق والاعماق بل قد فتن ناس سليمان والقينا علاكم فيه جسدا ثم اماد بل قد يَزِدْنِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْتَهِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي فِي هَٰذَا تخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب تخرنا له الريح تجري كل بني آخرين مقرمين في الأصفاب آخرين مقرمين في الأصفاب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن لهو عند ما لذ الفا وحسن مآب اين لهو عند ما لذ الفا واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني واذكر عبدنا ان غيمتني الشيطان بنصب وعذاب ان غيمتني الشيطان بنصب وعذاب قد قدد لي هذا مستسل بارد وشراب السلام يبارك